التأسيس لاستقلال القضاء الإسلامي خرج جابر مع نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد نحو الجمل فجعل صلى الله عليه وسلم يطيف به ويتأمله ويقول الجمل جملنا ثم نادى وزير ماليته بلال بن رباح وقال يا بلال اقضه وزده ذهب بلال ثم عاد وبيده أوقية ذهب فوضعها في كف جابر وزاده قيراطا تأمل جابر ذلك القيراط الذي دخل قلبه قبل جيبه فقال لا تفارقني زيادة رسول الله فلم يكن القيراط يفارق قرابه ثم سأله صلى الله عليه وسلم استوفيت الثمن فقال نعم بعدها انصرف ولما مشى مسافة قال صلى الله عليه وسلم لصحابته ادعوا لي جابرا فانطلق أحدهم حتى أوقفه وأخبره بطلب نبيه فشعر الفتى بالقلق وقال في نفسه الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه لكن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تهلل بوجهه وكأنه سحابة الأبوة لا تتوقف عن إمطاره فقال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك الثمن والجمل لك لم تسع الفرحة قلب الفتى وهو ينطلق بالمال والجمل وحب النبي له ورأفته بأخواته وزوجته كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى لكن السماحة أحياناً تغري الانتهازيين فيستغلونها لذا لم يتركها صلى الله عليه وسلم ضابطاً للبيع فأرشد عند اختلاف المتبايعين إلى تقديم الدليل فقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وإلا فالقول للبائع أما الأروع فهو أن قائد الدولة نفسه خضع لهذا القانون ففي أحد الأيام دخل أعرابي السوق ومعه فرس يريد بيعها فاشتراه صلى الله عليه وسلم منه وطلب أن يلحقه ليعطيه الثمن أسرع صلى الله عليه وسلم الخطى حرصاً على السداد أما الأعرابي فحاصرته نظرات رجال لم يحضروا البيع فصاروا يسومون الفرس فطمع وأبطأ الخطى فلما زاد السوم صاحب النبي إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. عاد صلى الله عليه وسلم مستغربا فقال أ وليس قد ابتعته منك؟ فأنكر وقال لا والله ما بعتك. فقال صلى الله عليه وسلم بلا قد ابتعته منك تداعى المواطنون حول قائدهم غاضبين لكن خصمه لم يخشهم لأنه يقيم في بلد يسري نظامها على الجميع بما فيهم قائدها فطالب بتطبيق النظام قائلا هلما شهيدا يشهد أني بايعتك عندها أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه تأسيس مبدأ استقلال القضاء في الإسلام وذلك عندما امتثل صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وامتثل وهو قائد الدولة امتثل للنظام فصار يبحث عن شاهد عيان فهل سيجده